قال صاحب التتمة قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أجمع المفسرون أنها في بني النضير إلا قولا للحسن أنها في بني قريظه ورد هذا القول بأن بني قريضة لم يخرجوا ولم يجلوا ولكن قتلوا وقد سميت هذه السورة سورة بني النظير حكاه القرطبي عن ابن عباس قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة النظير وهم رهط من اليهود من ذرية هارون عليه السلام نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا لمحمد صلى الله عليه وسلم واتفق المفسرون على أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النبي الذي نعته في التوراة لا ترد له رايه فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبا إلى مكة فحالفوا عليه قريشا عند الكعبة فأخبر جبريل الرسول صلى الله عليهما وسلم بذلك فأمر بقتل كعب فقتله محمد بن مسلم تغيلة وكان أخاه من الرضاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع منهم على خيانه حين اتاهم في ديه المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن اميه الضمري من صرفه من بئر معونه فهموا بطرح الحجر عليه صلى الله عليه وسلم فعصمه الله تعالى منهم ولما قتل كعب أمر صلى الله عليه وسلم بالمسيرة إليهم وطالبهم بالخروج من المدينة فاستمهلوه عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ولكن أرسل إليهم عبد الله بن أبي سرا لا تخرجوا من الحصن ووعدهم بنصرهم بألفي مقاتل من قومه وبمساعدة بني قريضة وحلفائهم من غطفان أو الخروج معهم فدربوا أنفسهم وامتنعوا بالتحصينات الداخلية فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى وعشرين ليلة وقيل أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له خرج في ثلاثين من أصحابك ويخرج إليك ثلاثون منا ليسمعوا منك فإن صدقوا آمنا كلنا ففعل فقالوا كيف نفهم ونحن ستون أخرج في ثلاثة ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا ففعلوا فاشتملوا على الخناجر وارادوا الفتك فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخيها وكان مسلما فأخبرته بما أرادوا فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة فقذف الله في قلوبهم الرعب وايسوا من نصر المنافقين الذي وعدهم به ابن أبي فطلبوا الصلح فأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الجلاء على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير واحد ما شاءوا من المتاع إلا الحلقة فكانوا يحملون كل ما استطاعوا ولو أبواب المنازل يخربون بيوتهم ويحملون ما استطاعوا معهم وقد أوردنا هذه القصة في سبب نزول هذه السورة لأن عليها تدور معاني هذه السورة كلها وكما قال الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالة أصول التفسير إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير وليعلم المسلمون مدى ما جبل عليه هؤلاء من غدر وما سلكوا من أساليب المراوغة والذي من منهج الشيخ رحمه الله في الأضواء قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم حيث أسند إخراجهم إلى الله تعالى مع وجود حصار المسلمين إياهم وقد تقدم للشيخ رحمه الله نظيره عند قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا قال رحمه الله تعالى عندها ذكر جل وعلا أنه رد الذين كفروا بغيظهم ولم يبين السبب الذي ردهم به ولكنه جل وعلا بين ذلك بقوله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهنا أيضا في هذه الآية أسند إخراجهم إليه تعالى مع حصار المسلمين إياهم وقد بين الله جل وعلا السبب الحقيقي لإخراجهم في قوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وهذا من أهم أسباب إخراجهم لأنهم في موقف القوة وراء الحصون لم يتوقع المؤمنون خروجهم وظنوهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد كان هذا الاخراج من الله لهم بوعد سابق منه سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وبهذا الإخراج تتحقق كفاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منهم فقد كفاه إياهم بإخراجهم من ديارهم وكان اخراجهم حقا من الله تعالى وبوعد مسبق منه لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد أكد هذا بقوله جل وعلا مخاطبا للمسلمين في خصوصهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وتسليط الرسول صلى الله عليه وسلم هو بما بينه في قوله نصرت بالرعب بمسيرة شهر وهو ما يتمشى مع قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته